بسم الله فعندما نسله ويا قوم اعملوا على ما كانتكم ما معنى هذا نعم اي اعملوا على غاية تمكنكم ونهايه استطاعتكم اعملوا على ما انتم ارادون به من هذا الحال استمروا وإني عامل على ما أتاني الله سبحانه ومكنني للثبات على الإسلام المصابر عليكم وعلى شركم سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وهذا على سبيل التهديد قل كل يعمل على شاكلته فأنتم ستعملون وأنا سأعمل سوف تعلمون أينا الجان على نفسه المخطف فعله وتعلمون عاقبة أمره بعد ذلك وهذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام بعد أن يأس منهم ورأى إصرارهم على الباطل ورأى كفرهم وعنادهم ونجوجهم واستمرارهم وعدم تأثير الموعظة فيهم ويا قوم اعملوا على مكانتكم ماذا نعمل؟ وصحنا وجهنا ما فيه فائدة كل يعمل على شاكلته لكم دينكم واليدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسوف تعلمون من الذي يأتيه العذاب المخزنة والمهين له المذلة ومن هو الكاذف فينا أنا أم أنتم ونرتقب كل واحد منا يتربص ويرتقب في أخيه والعاقب المتقي. فما هي الفائدة التي أخذناها في سوف؟ إني عامل سوف نعم تارة تقترب بالفاء وتارة تجرد منها وأيهما أبلغ في الوصل فالضل نعم عدم الاتران تجرد من الفاء هذا أبلغ عنده في التهويل لاستشعاره بما ذكرنا وأنه مما يسأل عنه ويعتنى به فهو استئناف بياني فلذلك كان أبلغ في التهوين لأنه يشعر بأن هذا الأمر مما يسأل عنه ومما يعتنى به فكأنه قيل ويا قوم اعملوا على ما كان فيكم النعم كأن قائلا يقول إيش سيكون بعد ذلك ماذا الذي سيحصل سوف تعلمون من يأتيه فهو استئناف بياني فهو أبلغ في التأوين لأنه يشعر كأن هناك من يسأل عن هذا الأمر ويعتني به هذا هو أبلغ تجرد من ألفاء والاغترام بها سائف كما تقدم معنا لكن التجرد أبلغ وهنا جاء كذلك إني عامل ولم يقول فسوف تعلمون وإنما قال سوف تعلمون جردت سوف من ألفاء لدلالة على ما ذكر. وأن هذا شيء اعتنا به، فلذلك يسأل عنه إيش سيكون من الذي سيحصل سوف تعلمون قولوا ولما جاء أمرنا إيش المقصود بأمره؟ نعم من لما جاء عذابنا. أحسن. قوله جاثمين أصبحوا في ديارهم جاثمين نعم أحسنت ميتين باركين على الركب ملتصقين بالأرض لا حراك لهم موتى صرعة بتلك الصيحة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى وآخذت الذين ظلوا الصيحة إلى جبريل صاح صيحة عظيمة وقيل جاء الصيحة من السماء أهلكهم الله بكرة أبيهم بها قولوا كان لم يغنوا فيها أحسنت كانهم لم يقيموا في دورهم وبيوتهم ولم يعيشوا فيها في رغد من العيش على ما قيد كأن لم يغنوا فيها بهذا المعنى قال المقصود أقاموا قيام طويلا ودهرا طويلا وهم في عيش رغد وفي حياة هنيئة ما عرفوا هذه النعمة التي كانوا فيها يتقلبون فعاندوا وصروا على الكفر فأهلكهم الله فكانوا كأمس الدابر كأن لم يغنوا فيها رسال الله العافية وهذا والله أن له أمثل عظيم في الواقع انظروا إلى الاشتراكيين الذين كانوا في اليمن هنا والله كأن لم يغنوا فيها ولا أحد منهم ماتوا جميعا ذهبوا عن بكرة أبيهم ولا لهم سلطان ولا مكانا صاروا مبغوضين كأن لم يغنوا فيها كأنهم ما قاموا في اليمن دهرا طويلا نحن ثلاثين سنة واربعين سنة يحكمون البلاد وجبرون وطغيان وبغي كأن لم يغنوا فيها وهكذا الظلم والله كأنهم ما أقاموا في الأرض يوما من الدهر فلكه الله يزيل ملكهم وكأنهم ما أقاموا يوما من الدهر في الأرض بذلك تلك الأوبة وذلك السلطان الجبروت الأوامر النافدة كأن لم يغنوا فيها ولا صوت يعلو فوق صوت الحزب هنجمه وبغي الطغيان ولا صوت يعلو فوق صوت الحزب لا قرآن ولا سنة ولا حق ما فيه شيء يعلو فوق صوت الحزب شعارات خبيثة ذهبوا كأن لم يغنوا فيها وينهم الآن وهكذا هذا الرجل عنكم ببعيد الذي حكم البلاد فترة من الزمان كأن لم يغني فيها يبقى فيها يوما من ذهب ذهب وذهب ملكه وقتل حصل لهم ما حصل لنهاية البغي الطغيان والله فالله سبحانه يزين ملكه إذا علم طغيانك وبغيك وعدم رجوعك للخير والحق وعلم أيضا صلافتك وإهانتك لأهل الحق وتعاونك مع أهل الباطن على أهل الحق فهذا مصيرك كأن لم يغنوا فيها يذهب الملك ولا أحد يذكرك، يذكرونك أن ذكرك بالشر، ويذكرهم سبحانه وتعالى بالأمة الماضية، فيها عبرة وعضا لهم، فيها عبرة وعضا لهم، تذكير بالأمة الماضية وما يحصل من الضرر بسبب العصيان هذا مهم جدا، هذا من أساني القرآن، فذكر لوط أو ذكر لهم نوح. وذكر أيضا هودا وشعيبا صالحا وشعيبا وذكر إبراهيم وما قوم لوط منكم ببعيد هذه القراء قريبة أنتم ترونها الآن لعلهم يعتبرون وتعبون واستفيدون لكن أصحاب القلوب التي قد صارت عليها الأغلفة وصارت عليها الأقفال لا يستفيدون وإن هادم ذكرهم بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذكرهم بمن تقدم من أصابه عذاب الله جل وعلا ويا قومنا اجري من شقاقي أن يصيبكم مثلما أصاب قوم أوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط منكم ببعيد حذرهم وبأساليب جميلة هو عظيم وهو كما علمتم مما قيل فيه أنه خطيب الأنبياء والبلاغة لها تأثير ولكنها هؤلاء ما أثرت فيه الأصحاب عناد إن من البيان لسحرة ما استفادوا من هذا البيان ولو جاء مبطل وما عنده تلك البلاغة عنده مال سيتبعونا تبعوا الدجال وش الدجال عنده من ملاغة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه المتعلم ويقرأه أيضاً كذلك الجاهل أمي كلهم يقرأون كاف راء هكذا مفصل بهذا التفصيل كاف الفاء الراء على جم حتى يقرأ الناس ويفهموا إيش هذا الدجال مع ذلك سبعون من أهل أصلهان يتبعونه أمة كبيرة من أجل ماله الذي معه وهكذا هؤلاء النوك الحمقة صوفية إيش معهم من بلاغة شرق صراخ يصرخون به وتجد من يتبعهم وهكذا أيضا الرافضة وهكذا كذلك أيضا جماعة التبليغ أخبادي أخبادي حتى الحامفيش أخبادي وتجد من يتبعه وصدقه ومعه يسمع كلامه وأنوّه مؤلف بباكستان تحضر لهم أنوّه مؤلفه تحضرني هؤلاء الجهاد الذين لا يعرفون من دين الله إلا الرسم إلا أماني فقط وقراءة يقرأون ما يفهمون يشتدل الآيات على شيء هذه وإلى أي شيء تهدف ما يفهمون ويعقلون عن الله سبحانه وتعالى وتجد آناف مؤلفة حضرهم حاصل الجهل ضارب بأقنابه في الناس احتاج إلى علاج ونزل له علاج للأبو السنة ودعاة الحق بإذن الله جل وعلا يبلغون الناس وإذا قويت الدعوة في بلدة ما ضعف الباطن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سمع الإقامة الشيطان وله, وله ضراء فالحق يتعبهم فإذا علم الحق سمع به يتلاشى أولئك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر مسيرة شهر يبلغهم رسول الله جاء مع أصحابه محمد الخميس الحق له صونه عن أهل الباطل يوصال عليهم بالله وبما جاء عن الله اللهم بك أجول وبك أصول وبك أحاول وبك أقاتل والله لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى فبه نجول على عدائنا وبه نصول سبحان عليهم وبه نقاتل جل وعلا وأما الذي يظن أن أن الأمور إنما بقوته وحذقته هذا لا شك أنه سيُصدر وما يوفى فالأنبياء صاروا على تلك الأمان بالله جل وعلا وجانوا عليهم بالله وحاولوا عليهم بالله وقاتلو بالله ونصرهم الله سبحانه وتعالى وهم قليل العدد ونايك عددهم كثير نصرهم الله عليهم فهذه الدعوة أتعبت المبتدعة وحيرت عداء الله ما دروا ماذا يصنعون بها لأنهم بالله يجون وبه يصنون وبه يحاولون وبه يقاتلون ذلك حيرت العداء فما دروا ماذا يصنعون به ذلك الغلام الصغير حير ذلك الملك الطاغي ما درى يشفعل به غلام الصغير دوخه لأنه معه حق يصول به ومعه اعتماد على الله جل وعلا وهو غلام حدث صغير تعلم دين الله وأحب دين الله وأجر الله على يديه ما أجر لما علي وصده المسألة ما هي مسألة يعني عضلات والمسألة أنك معك جيش أرم رمو معك أمه رائك لا والله هذا غلام واحدة ما معه أحد ما درى الملك ماذا يصنع به حتى دله كيف يصنع به هؤلاء أهل السنة مضرم مثل والله في القوة قليل العدد والعدد وغير ذلك من أمور التي تقوى بها العدا عليهم ومع ذلك نصرهم الله أعلى الله دعوتهم وكلمتهم فأقبل بقلوب العباد عليهم لأنهم حققوا ما أراده رسول الله من العباد وأشار إليهم به اللهم بك أصرون وبك أجون وبك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بالله هكذا في بعض الروايات قال رحمه الله قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون موسى جاء بآيات وسلطان مبين وانظروا اتبعوا أي الأمرين اتبعوا أمر فرعون الذي هو الكفر المحض بالله سبحانه وتعالى وتركوا أمر موسى ورشد موسى وما زاء به من الخير والدلائل الواضحات والبراهين الصاطعات على نبوته وصدقه وتركوا أمره إلى أمر فرعون لأنهم معه مال وجبروت وقهر ترك أمر هذا النبي الكريم واتبعوا أمر فرعون إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد؟ هذه إشارة إلى رشد أمر موسى عليه الصلاة والسلام وبضضها تتبين الأشياء فأمر فرعون مه برشيد أمر موسى رشيد فقذب الرشيد إن كان فيه قمر رشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبع في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرحض المرفوض سبحان الله ما إجمال القرآن وما أحسنه هذه القصة السابعة من القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى لنا في سورة هود للاتعاض والاعتبار والاستفادة من هذه القصص العظيم ففي قصصهم المتقدمة آية لأهل الإيمان وموعظ لهم وهكذا موعظ لأهل الكفران استفيدوا واتعظوا من هذه القصص العظيمة فسمع قصص قصها الله سبحانه وتعالى في سورة هود ابتداء بقصة نوح ابتداء بقصة نوح وانتهاء بقصة موسى على الترتيب في البعث والإرسال فإن أول الرسل إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام ثم هود ثم بعد ذلك صالح ثم شعيب، ثم إبراهيم ثم نوب ثم موسى هكذا ترتيبهم في هذه السورة على ترتيب الزمن هذه القصص على الترتيب الزمن ذكرت هنا ورتبت ذكرا وهي مرتبة زبنا فيها للأنبياء عليه الصلاة والسلام فقال الله في هذه القصة العظيمة التي تكررت في كتاب الله أكثر من غيرها وهي قصة نبي الله موسى لما فيها من العظام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا والمقصود بآياته التوراة فإن الله أرسل موسى بالتوراة عليه الصلاة والسلام هذا هو القول الذي ذهب إليه بعضه، منهم من قال المقصود بآياتنا التسع آيات، لكن الذي يظهر أن التسع الآيات هي في قوله وسلطان مبين أي أرسلناه بدلاء واضحار وبراهين ساطعات أرسلناه بسلطان مبين أي المعجزات الباهرة أرسلنا موسى عليه الصلاة والسلام بها وهي تسع معجزات أيد الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بها أرسله بالآيات التوراة وأرسله بالسلطان البين المعجزات الظاهرة الباهرة مستفاد منها إلا من رحم الله جن وعلا وقد جمع بعضهم معجزات موسى عليه الصلاة والسلام التسع وآياته التسع في قوله عصى سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان فهذه تسع آيات أيد الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بها وأرسله إلى أولئك إلى فرعون من معه ونقد أرسلنا موسى بآياتنا بالتوراة وسلطان مبين بالمعجزات الباهران التسع التي تدل على نبوته وقيل المقصود بالآيات التسع وبالسلطان مبين تلك العصا العظيمة التي شق الله بها البحر الخضم شقه بضربة بتلك العصا وهكذا أخرج تلك العيون من تلك الحجارة بتلك العصا فهي سلطان واضح مبين فقينا بآيات التسع الآيات والسلطان بالعفّ الخاص على العام أي العصا أرسل الله سبحانه وتعالى موسى بهذه الآيات والدلائل واضحة الحق أن العصا كانت عظيمة جعل الله لموسى عليه الصلاة والسلام بركة فيها يوش بها غنمة وهكذا يضرب بها ما أشاء أن يضرب بها وهكذا تجعل حية ثعبان عظيم يلتقم ويلتقف تلك الحيات التي هي سحر سحروا به أعين الناس فكانت في تلك العصا بركة عظيمة فقد يجعل الله لك في بعض أمورك بركة دون غيرها يجعل الله لك بركة في بعض شؤونك وأمورك وموسى جعل الله له البركة في تلك العصا التي نجى الله سبحانه وتعالى بها موسى وقومه فشق البحر دخل وهكذا أبطل الله سبحانه وتعالى بها سحراء فرعون من معه من أولئك السحرة أبطله الله بتلك العصا التي أمر نبيه موسى أن يرمي بها في الأرض فإذا بها ثعبان عظيم يلتقم تلك الحيات وهكذا أيضا أخرج الله منها تلك العيون أو بسببها تلك العيون من الحجارة التي ضربها ففيها بركة عظيمة مع ما في يده أيضا من المعجزة يدخلها جيبه ويخرجها بيضاء للناظرين ما فيها عيب سبحان الله وموسى جاء بهذه الآيات العظيمة لأن فرعون من معه ذلك المجتمع اشتهر بالسحر يسحرون عن الناس فجاء الله سبحانه وتعالى بشيء ليس بسحر وهم يظنونه سحرا وأنه أسحروا أحفين وهذا ليس بسحر أيدهم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في أم عندها بلاغة فأرسله أبلغ منها وأعظم فصاحة منهم وأيده بالمعجزة القرآن التي هي في قمة البلاغة ولا بلاغة بعد بلاغة القرآن وهكذا عيسى احتهر أولئك فأرسله الله بعلاج أمور ما يستطيعون علاجها. أكمه الأبرص وغير ذلك في الموتة ما يستطيعون هذه أمور ما يستطيعون تستطيع وإلى الآن ما عالجون أبرص إلى الآن وإنما يوقفون الانتشار فقط حتى لا ينتشره الجسد أكثر وأكثر وهكذا الأكمه ما يستطيعون يعالجونه ولا الميت يعيدون إلى حياته هذه معجزات أيد الله بها عيسى ولا اشتهر بالطب حجاء الله سبحانه بما أيد به نبيه عيسى وعجزه عنده وعلموا أن هذا ليس ما نحن فيه إلى فرعون وملائه أي أرسل الله موسى إلى فرعون وملائه والملأ المراد بهم الأشراف كما تقدموا معكم كثيرا إلى فرعون وملائه أو وملائه فذكرهم لأنهم أتمع أصحاب الأوامر إلى فرعون وملائه فالمقصود هنا الأشراف وهكذا تبع الأشراف فاتبعوا أمر فرعون أي هؤلاء ما أخذوا بأمر موسى وأمره رشيد بل اتبعوا أمر فرعونه القفر بالله وما أمر فرعون برشيد بل أمر موسى هو الذي رشيد ثم علن سبحانه وتعالى النفي فقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وما أمر فرعون برشيد لأنه يقدم قومه يوم القيامة كيف تتبعونه وهو من أهل النار يوم القيامة ولا زان يقدم بقومه ويتقدم بقومه حتى يردهم النار يوم القيامة والخزي والبوار والعيال بالله وعبره النبي المضارع لأنه شيء متحقق يقدم قومه يقدم قومه أو عبر بالماضي وصف أوردهم النار أوردهم النار لأنه شيء متحقق وإلا يوم القيامة سيردهم النار أما المضارع على باب فولا زال يبدو قومه في الدنيا ويتقدم قومه في الدنيا وهم لا زال يتبعونه وبعده بعد فرعون لازالوا بعده فأوردهم النار أي سيوردهم النار ويدخلهم النار يوم القيامة لكن أتى بالماضي هنا لتحقق هذا الأمر وأنه لا محالة حاصل ففرعون لازال يتقدم بهم في هذه الحياة حتى يريدهم النار يوم القيامة فقال الله فأوردهم النار لأنه أمر متحقق من الماضي موضع مستقبل وبئس الولد المورود أي بئس المدخل المدخول الذي يدخلونه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله والرفد المرهود أي العون المعان كما سيئ قال رحمه الله قوله تعانى ويا قوم قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين حجة بينه إنا في العون ومنئه فاتبعوا أمر في العون وما أمر في العون برشيد أي بسديد تنويه بأمر موسى وأنه أمر سديد ورشيد فيكون أمر في العون رشيد عن حال ويدعي الكفر المحب، فأي رشد في أمره؟ كان رحمه الله قومه يقدم قومه يتقدمهم، هذا معنى يقدم يتقدمهم. لا زال في الدنيا يتقدمهم، بلان يصلهم إلى النار. يقدم قومه يوم القيامة، فأوردهم النار، فأدخلهم النار. وبئس الولد المورود، وهو يقدمهم في الدنيا، وهو يقدمهم يوم القيامة. حتى يصلوا إلى المستقر وإلى دار البوار وهي النار يقدم قومه يتقدمهم يوم القيامة فأوردهم فأدخلهم النار وبئس الورد المورود أي بئس المدخل المدخول فيه وأتبعوا في هذه أي في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض أي العون المعان، وقيل العطاء المعطاء وذلك أنهم ترادفت عليهم اللعنتان، لعنة, لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة، فبأسن ورد مورود لع لعنة ويوم القيامة بأسن ورد المورود ترادفت عليهم اللعنة، لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة، بس الله العاهية السلام. هذا مختصر تفسير هذه الآيات التي ذكرت هنا مع ما ذكرنا زيادة على ما ذكر رحمه الله حولها ندن فهذه قصة موسى ابتداءا ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه أكثر في أكثر من موضع أو في أكثر نعم في أكثر من موضع ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة العظيمة فهي من أعظم القصص والعبر والعضات فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي بموسى فيما حصل له رحم الله أخي موسى أو يتسلى بموسى وما حصل له مع قومه رحم الله أخي موسى فقد أودي بأكثر من هذا فصل آذوه وجاء في زمن رجل خبيث طاقية اشتهر بالبطش ومع ذلك مستطع لكن كان السبب الحيلون بين موسى وبين قومه كان السلز الأعظم في الحين وليخافون منه فعنده إرهاب كما يقال فيرعون إرهابي لذلك كان قوم يخافون منه وهكذا هؤلاء الفجرة إرهابيون كم من واحد ربما من حكام المسلمين يريد أن يأخذ بالخير يريد أن يقيم دين الله جل وعلا لكن إرهاب عندهم بطش بطش ما فينا طيران من فوق لأخذ ذلك فكثير منهم بعضهم ربما داراهم وبعضهم ربما داهنهم والعياذ بالله خوفا من بطشهم ومن بغيهم وسلطانهم سلطانهم وتسلطهم على الناس ولكن أولئك ما بالوا بفرعون لا من معه أيدهم الله ونصرهم الله وإن فرعون عنده ما عنده من البطش لكن موسى ما بال به والسحر لما رأوا الحق ما بالوا به صاروا من أهل الإيمان ونحن عندنا الإمام ضعيف جدا، لذلك صار كثير من الناس خاف من أعداء. إلى سبحانه وتعالى، الحمد لله إلى الله الناس.